يعني تنبيه كده في, في الأول قرب الامتحانات أو بالفعل نزل جدول الامتحانات وبعض الإخوة يعني يعني اهتمامه كله منصب بناحية التجويد النظري ولكن يا جماعة عايزين نبه على أهمية التجويد العملي لكن الكلام ده إن يعني يوم الاربعاء الاربعاء الماضي ويوم الاربعاء النهارده من ساعه ما عملنا التجويد العملي بعد الظهر في الكثير من الاخوه ما بيحضرش وكان ظني ان هم متابعين مع شيخ مثلا او هو حافظ وبياخد التجويد النظري طبق على حفظه ولكن فوجئت النهارده بعض الاخوه جاي يقول لي انا لسه ما حفظتش جزء عمه يعني لسه اصلا مش حافظ جزء عمه وبعدين لسه هيطبق عليه طب وفين الوقت ده خلاص الامتحانات الاسبوع القادم زاد ان الواحد قبل الامتحانات المفترض انه بيعمل تقييم لنفسه يعني يعود يحط لنفسه بعض الاسئلة ويقوم هو بيحلها ويقيم نفسه قبل ما يقيم نفسه قدام الممتحنين شوف انه حصله في الفترة الماضية وانه هو فرط فيه فيتدارك وهي دي فائدة الامتحان ان الامتحان في بيضعك في الصورة مرة أخرى فبعض الإخوة مثلا شرد أو معرفش إيه المطلوب منه ولكن إما يتلخص أمامه الامتحان يتلخص قدامه المطلوب منه من المنهج قبل الامتحان فيبتدي إيه؟ يتدارك ما فات طبعا الإخوة اللي بيتذكروا أول بول ده في كل المواد الكلام ده طبعا ده دي حاجة طيبة أنه يرحل كل المواد العليا بدريه دايماً إحنا في ال... يمكن ديكت حاجة بتصيب الجميع اللحظات الأخيرة أن كل واحد بيخلي نفسه قبل الامتحان بيوم والله في ناس بيخلي نفسه اليوم الامتحان طبعاً دايماً ينفعش يعني علشان أنت تبقى جاد مطلوب أن إحنا التحصيل يبقى تحصيل جاد انت مش جاي هنا لأي شيء إلا لطلب علم فيكون العلم ده قيم نفسك بقى شوف قال لي أنت حصلت ولا نقصك طب واحد بقى نقصه القرآن ويبقى فئة تانية واحد بقى نقص القرآن يقول لي أنا مش حافظ جزء عامة ولسه ما... ما طبقتش عليه طيب والامتحان قلنا مطلوب في جزء عامة مع تطبيق أحكام نون السكينة وتنويم وحفظ التحفة انت فهم من الحاجات دي هل جاهزتها بالفعل درجة كبيرة من الامتحانة تبقى على تطبيق العمل قلنا يا جماعة الوقت لوقت مش... يعني ما عندوش وقت يحضر التجويد العملي المفترض انه متابع مع شيخ بره أو مع أي حد يقوم بتحفيذه ياخذ الأحكام من هنا الأحكام النظرية ويطبق على ما حفظ فالحاجات دي مهمة جدا قلنا جل الاهتمام في الفترة القادمة على التجويد العملي اللي هو الناتج من كل الكلام اللي احنا بنتدرسه مع بعضنا اللي هو التجويد الآية العملي أقل ما يكون الأخ يستمع يبقى عنده كثرة سماع يعني يطبق الأحكام اللي احنا بناخدها على الآية على السماع يسمع ويشوف طبعا يسمع شيخ متقن ويطبق الاحكام مع شيخ شوف هنا اخفى هنا غن هنا أظهر هنا يبقى يبقى ايه مع شيخ طبعا كل ده يعني اردت ان انبه في في مهمة جدا جدا جدا التجويد اللي التطبيق العملي هو الغايه من هذه الجلسة ومن تجويد العمل يوم الأربعاء كل هذا لغاية منه أن أنت تكرأ صح برك الله فيه نعود إلى ما بدأنا وكان موعدنا ان شاء الله اليوم مع احكام الميم الساكنة التي صححنا الأبيات بتاعتها في الأربعاء الماضي نتذكرها مع بعض سوياً احكام الميم الساكنه قلنا هناجل مبحث الغنه اللي هو البيت البيت اللي هو المفرد لوحده ده هناخده بعد احكام الميم الساكنه بعد احكام الميم الساكنه ان شاء الله على ان النون فيها غنه والميم فيها غنه فيجي ايه بعد دراسه احكام النون الساكنة الميم الساكنه انا راجع الابيات مع بعض. احكام الميم الساكنه والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للكراء والثاني إضغام بمثلها أداء وسمي ادغاما صغيرا يا فتى والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسميها شفويه واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها ولاتحاد فاعرف ليحكم الميم الساكنه الميم الساكنه هي الميم الخالية من الحركات وتكون ثابتة وصلا ووقفا يعني تكون ساكنة هذه الميم تكون ساكنة وصلا ووقفا وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف تعرف مرة أخرى هي الميم الساكنة هي الميم, الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة الثابتة وصلا ووقفا أو بلاش الثابتة اكتب الساكنة وصلا ووقفا أقصد بالثابتة أقصد الساكنة وصلا ووقفا وتكون في الأسماء والأفعال والحروف <تصفيق> نعم الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة الساكنة وصلا ووقفا وتكون في الأسماء والأفعال والحروف لما قلنا إنها الميم الساكنة يبقى خرجة الميم المتحركة بالشغل إن الميم المتحركة بتتحرك بالحركة التي عليها يعني ما تقول ما ها؟ يعمى يعملون الميم متحركة خلاص بنتقى الميم متحركة إنما الميم اللي معاهنا هي الميم الآن الساكنة الثابتة أو التي سكونها ثابت وصلا ووقفا يعني, إيه؟ يعني تكون في الوصل والوقف ثابت زي ميم الحمد هي ساكنة وصلا وساكنة وقفا عليكم ساكنة وصلا وقفا مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم عليكم ساكنة وصلا وقفا إنما الميم في عليم ساكنة ما بقف هنا على عليم ساكنة وقفا إنما ما جاء وصلها مثلا عليم حكيم يبقى زال السكون لا أنا عايز الميم التي سكونها ثابت وصلا ووقفا وتأتي في أنواع الكلمة إنه اسم والفعل والحق فتأتي في الاسم نحن الحمد لله يحسبه الضمآن ماء الضمآن ده اسم تأتي في الأفعال نحو أنعمت ميم ساكنة يمترون طيب أعيز أسأل كده كلمة أنعمت فيها أي من, اللي من الحاجات اللي احنا أخذناها نعم, نعم فيها نون ساكنة وفيها أي ميم ساكنة أي وفيها إظهار نعم فيها إظهار نون ساكنة أتى عين يبقى الحكم إظهار وركز على إجابة بتاعتacie عشان دي اللي هتجابب بيها في الامتحان و capacity》لك مثلاً، كلمة « أنعمتت» هتقول فيها حكم الأي? هتقول الحكم الأول بس، لأن ميم السكنة لزيس fundamentalين فهتقول، إظهار حلق لوقوع العين بعد أنون السكنه دي كده الإجابة الصحيرة إظهار يعني، كلمة أَنعمتة، فيها آ sparات احنا خذناها على ضع درست هتقول فيها إظهار حلق لوقوع العين بعد أنون السكنه يبقى الميم, تأتي الميم السكنة تأتي في جميع أنواع الكلمة في الأسماء والأفعال وفي الحروف أم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أم من أسس بنيانه أم بظاهر من القول الميم أتت سكنة والشيخ هنا قال عن الميم ساكينة قال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء يعني تأتي قبل جميع أحرف الهجاء لا ألف لينا لا, لا هنا بتحمل معنى الاستثناء إلا الألف اللينا يعني بيجيش بعدها ما يدعو إلى تحركها زي مثلا في كلمة أنلزمكموها أنلزمكم لغتنا الميم ساكينة بس آتها بعدها اتصلها بواو بهذه الواو فانولزموكموها الواو دي اسمها الواو لوضية متصلة بالميم ودل على الجماعة الميم ودل على الواو برضو الواو دلت على الجماعة الجماعة تانية فاتصل هذه الواو بالميم خلانا حركها فأصبحت فأسقيناكموها لما اتصلت حروف العلة دي بالميم الساكنة اتحركت الميم يبقى خرجت مش معانا خلاص. يبقى لا ألف لينة اللي مجيش قبل ألف لينة أو أي قبل حرف من حروف المد بحيث أن حرف المد ده دايما لا يناسبه إلا حركة ما قبله فطر حرك الميم فتبقى خرجت أنا عايز الميم لأي الساكنة لا ألف لينة مش اللي جاب عداي ألف لينة وال... و... و... ويدخل معها التي تخ... ت... ت... ت... تم التخلص منها لإلتقاء الساكنين زي أم يرتابوا أم المفروض كانت الميم ساكنة ولكن تقابل الراء الساكنه فتخل فتخلص من الميم الساكنه بتحريك فتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الميم الأولى فامر تاب يبقى خرجت خلاص لا الف لينه ذي الحجة ودي الحجة ذي الحجه او ذي الحجه العقل الايه السليم يبقى تأتي الميم الساكنه بعض الناس يظن ان الميم اللي احنا نشتغل مع ميم لا تاتي إلا ميم جمع لا مش ميم جامعة بس احنا جبنا في الامثلة الحمد لله الضمآن يمترون ها؟ كل ده جات في غير, في غير ميم الجامعة ممكن تأتي في ميم الجامعة او في غيرها خلاص ده بالنسبة للميم لتعريف الميم الساكن والشيخ اشار الى ذلك كله فقال والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء يعني تأتي قبل جميع حرف الهجاء لا ألف لينة لتلحجة يعني ممكن مين بقى يجب معاها بعدها من أول الهمزة لغاية الياء الياء المتحركة عشان الياء برضو ال ال ال الياء اللي هي الساكنة هينسبها الكسر فالمين ما تتحرك لا أحكامها ثلاثة لمن ضلط أحكام المين الساكنة ثلاثة غير أحكام النون الساكنة أحكام النون الساكنة كام أربع أحكام حتى الشيخ قال أربع أحكام فخذ تبيني هنا الشيخ قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط الله معنى كلامه لمن ضبط في هناك من لم يضبط يبقى الظهر كان فيه حاجة تانية والشيخ اختر أصح الأقوال كان في مثلا ممكن يكون حد قال إن أحكامها حكمين ويلغي حكم زي ما يجي حكم الإخفاء ده مثلا قال ما عتدوش ويمكن الشيخ قال أحكامها ثلاثة عند حفظ لأن الميم الساكنة في ميم الجمع هتتصب بأول لفظية عند بعض الكراء زي ابن كثير وابو جعفر وقالون هل كتب مثلاً كتب عليكم إذا حضر يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم ففيها شغل تاني لكراء فالمقصود يعني ان الشيخ هنا اختار ان احكام كم ثلاثه الاحكامها ثلاثه لمن ضبط يبقى اللي اختار الميم ساكنه وتحريكها لكل القراء أو, أو, او قال لا دي طالما فيها وصل ب هو لفظيه يبقى مش هنعمل فيها اخفاء هنعمل وبعض الناس تركوا حكم الاخفاء وبعد ناس خدوا بالاحكام اللي هي اللي بعض القراء الشيخ لخص من ده كله ان احكامها كم ثلاثه احكامها ثلاثه لمن ايه ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط نعم يبقى إخفاء وإضغام وإظهار طيب نسأل كده سؤال بس بقى مش يعني, يعني اللي هيجاوب يرفع إيده إيه الحكم الناقص بين هذه الأحكام وأحكام النون الساكنة الأخ جاوب الأخ الأقلاب بارك الله بارك الله يبقى الفرق بين الناقص هنا بين أحكام النون الساكنة وتروين وأحكام الميم الساكنة الأقلال الشيخ قال يبقى, يبقى خلي بالك عشان الامتحان اللي جاي ده اللي يميزوا جداً أحكام النون الساكنة وتنين ففهمي فيش حاجة ايه هت هتخلط عليك الأمر لما بعد كده ما يجيلك امتحان في أحكام نون ساكنة وأحكام ميم ساكنة هتبتدي تميز بقى هتبتدي تميز هيشتركوا في ثلاث مسميات الإضغام والإظهار والإخفاء فبدأ الشيخ بالحكم الأول فقال فالأول الإخفاء عند الباقي طيب حد يعرف لنا الإخفاء الإخفاء هو هو تعريفه اللي كان في أحكام النون الساكنة مين يعرف لنا الإخفاء الفضل شير نعم بارك الله فيك النطق النطق بين النون الساكنة والتنوين بين الإظهار والإضغام عرياً من التشديد مع بقاء الغنى بارك الله فيه طيب يبقى أول حكمة, حكمة من أحكام الميم الساكنة أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء تبقى عارية من كل العلامات هتلاقي في المصحف علامة الإخفاء مع لهاش أي علامات خلاص والباء ده عندما تأتي بعدها الباء الحكم الأول اللي هو الإخفاء أن تأتي الميم خليا من كل العلامات وبعدها الباء فيتم هنا الإخفاء يجب عليك أن تخفي ها؟ مثلا هم به يؤمنون اختلاف العلماء في تأدية الإخفاء هل بتأثير بقى خالص هم به مؤمنون ولا تسيب فرجة بسيطة جدا هم به مؤمنون على خلاف بعض الناس رجحت أن انت تسيب فرجة خفيفة وده بالنسبة لنا اللي بكرأ به ان يبقى في فرجه خطيفه بين الميم والباء ليه لان انا مش هيتحقق بالطريقه دي زائد ان انا أميز بين مخرج الميم والباء اصل هم متجانسين بيخرجوا منين من الشفتين الميم والباء بيخرجوا من مكان واحد ف عشان احرك الشفايف شفتين بقى وانا قافلهم بحركه الاخفاء به صعب إنما هم به أسهل خلاص؟ طيب وكلبهم باسط ذراعي مثلا يبقى الميم تخفى في الباء الميم الساكنة تخفى عند الباء ويسمى إخفاء شفوي هناك كان إخفاء إيه؟ لا الإخفاء بتاع النوم الساكنة كان إخفاء إيه؟ حقيقي خلي بالك ده اسمه إخفاء شفوي لتعلق الحرف المخفى والمخفى عنده بالشفتين اللي الميم والايه والباء يبقى الاسم هنا الحكم اخفاء الشفوي لوقوع الباء بعد الميم الساكنه تمام طيب وسميه الشفويه الشيخ نبه كمان اهو قال لك وسميه الايه الاخفاء الشفوي وسميه الشفويه عايزك ترتبط بالمتن يعني عايزك ترتبط بالمتن عشان انت هتبقى حافظه المتن تيجي يبقى المتن ملخص لك الموضوع تيجي ترجع تلاقي الماد نحضر في ذهنك تفهم. إنما لو خطبت لك من الشرح ممكن الشرح تنسى منه حاجة. ولكن عايزك تلبط الشرح بالماد وتتعلم إزاي تطلع الآن الشرح من قلب الماد. وده تنفع في حاجات كتيرة يعني. طيب يبقى وقال وسمه الشفوية لكرائي. طبعا ال ال كان مفترض نقول كلمة الشافة ونفتح الفاء ولكن إسكان الفاء هنا للضرورة. ضرورة شعرية يعني في, ال في, في, في النظم الشيخ. كان لازم يسكن الفاء حتى يتم البات يعني العروض يبقى البات في العروض آمن ضوط خلاص يبقى وسمه الشفوية دي يعني نقلناها بفضل الله سماعا من المشايخ ومن المتن طبعا من مما كتبه الشيخ بعض الإخوة بيفتحوا الفاء خلاص إنما الأفضل والمقدم في الأداء ان أنت تسكن الفاء تقول وسمه الشفوية للكراء. طيب والثاني إضغامهم بمثلها أتى أنا بنبع يعني على نقطة التطبيق مرة أخرى في حد ما يعرفش يطبق الميم, عند البقى, الميم الساكنة عند الباء يعني ما يعرفش يخفي الميم الساكنة عند الباق في أصعوبة يعني تفضل ما, ما قلنا هن هم به مؤمنون الذي هم به مؤمنون هم به هم به فرجة صغيرة جدا خلاص يخرج منها بس لواء عشان يسهل حركة الآن الميم مع الباب عشان يبقى كل واحد منهم آية متميزة عن التاني مستميز تفضل مستميز نعم نعم, نعم, نعم, نعم كتير كثير كلام, كلام كان في الموضوع ده كثير بس واللي قاله الشيخ دكتور أيمن ان احنا نقفل الشفتين ولكن المشايخ ونقلنا بالأسانيد ويمكن ده ياخدنا الموضوع تاني يعني احنا عايزين بس نلخص ان, ان التحقيق في علم التجويد تحقيق في علم التجويد وخد دي قاعدة عندك يعني لازم تعرف القاعدة دي التحقيق في علم تجويد يرتبط لابد ان يرتبط بالاسناد لان الدكتور ايمن كان في مرة قال ان كل رأ الحزفة منها الياء آآ آآ خلاص يبقى كله يرقق قال لا إحنا قال لو كل راء حزفت منها الياء رققناها يبقى هنرقق راءات كتير, كتير في القرآن ولكن لا إحنا مقيدين بالآين بالسماع والسند السماع والآين والسند الشيخ لما يقول كل الراءات هنرقق عن يبقى دمش لا ما إحنا عرفنا أن يسر مثلا والليل إذا يسر وجه الترقيق فيها حسف الياء واللي يقود كله بقى من غير حاسف الياء وغيره إن إحنا سمعناه مرققة من المشايخ يبقى دولش يسروا بعد ده كله أو لا. يبقى تحقيق التحقيق في علم التجويد لابد أن يكون مرتبطا بالإيه؟ بالإسناد والقراء على فوق المشايخ حتى لو ظهر الأخ في أي علم جديد اللي هو لازم يرجع للمشايخ وطريقة التلاوة هم لو أسقطوا حتى الحكم وقالك الحكم هو خدوا مني خلاص تاخدوا مني هناك أشياء لا تنضبط أصلاً إلا بالسماع كثير سواء ما رسم ولا ينطق أو نطق أو ليس كل ده ينضبط بمين؟ بالمشايخ وده يا جماعة اللي بيخلاني أقول طول ما أنت لسه بتحفظ القرآن لابد أن ترتبط مع شيخ لا تكفي جلسة التجويد النظري اللي احنا بناخدها دي ولا تكفي جلسة التجويد العملي مش كفاية لازم تسند قراءتك على شيخ مطقن احنا لدينا زي ما شفنا في كل العلوم في كل العم الشرعية نفسك عايز تحفظ في اليوم مثلا بالعشر أدلة من القرآن المنبع لازم يا جماعة لا تأخذ القرآن بجدية أفضل من كده شوية يعني الواحد يتوقع يعني كان يتوقع أن الأمر يبقى فيه جدية عايزي الإخوة يأخذ الموضوع بجدية نعم نرى في الـ في الـ من خلال التجويد العملي رأيت إخوة متقنين يقرؤونها تلاوة جيدة وإخوة بيكتهدوا وإخوة بقى الكثير فلازم جماعة من النهاردة كده تجعل لك وقفة مع القرآن خاصة في المشافهة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً وتعلم القرآن مشافهة كان سيدنا جبريل يعلمه ايه؟ مشافهة خلاص وطبعا غير الوحي كان في العرض الاخير التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وكانت ايه؟ مشافهة فعيش مع الموضوع ده بتأمل ووزن نفسك بقى بالنسبة للكلام ده والثاني إضغام بمثلها أتى الحكم الثاني وهو الإضغام مين يذكرنا بالادغام التعريفين اتفضل شيء. بارك الله فيك نعم عن ارتفاعه واحده نعم بارك الله فيك في تعريف ثاني لابن الجزري وكان ده مقدم وقلنا مين يعرف اتفضل يا شيخ تمام النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا قلنا التعريف ده يختصر علينا حاجات كثيرة، وهو ده الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة تفضل أن يتعريف النطق بالحرفين كالثاني مشددا تعرف من أربع كلمات سهل جداً يبقى الميم الساكنة إذا لقت ميم مثلها، وده السر في قول الشيخ والثاني إضغام بمثلها يعني حاجة زيها إيه اللي زي الميم الساكنة؟ ميم تانية، بس يبقى حتى هنأخذ في المتماثلين ويسموه إضغام مثلين أو متماثلين صغير وهالأول سبب التسمية يبقى إذا لقت الميم الساكن اللي هي موضوعنا النهاردة ميما بعدها وجب الإضغام ويسمى إضغام مثلين صغير وطريقة الإضغام أو يبقى شكله في المصحة بتعرية الحرف الأول من جميع العلامات وتشديد الحرف الثاني حسب الحركة التي عليه. أعلمت في المصحف هلاء الميم الأولانية إذا لق الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم متحركة هدخل الميم في الميم هدغم الميم في الميم وهلائها معرّة من جميع العلامات إذا أتى بعدها ميم وتنطق بالميم دي والميم دي إيه ميم واحدة مشددة خلاص؟ وده يكون حال كل مثلين سكن فيهم الأول وتحرك الثاني زي مثلا نضرب بعصاك البحر هتلاقي الباقي الأولينية سكنة ولي. ويستثنى من ذلك أمور يستثنى من إضغام المثلين أمور يعني إن شاء الله ندرسها اتباعنا عشان نخرجش عن الموضوع يبقى نرجع لموضوعنا إذا لقت الميم السكن ميما بعدها وجب الإضغام مع التجديد والغنى ويسمى إدغام مثلين صغير اسمه إدغام لأننا دخلنا ميم في ميم زي ما الأخ عرف قاله هو الإدخال وإسمه, واسمه مثلين لأنهما ميمين الشيء مثل شيء خلاص يبقى آه عشان كان يسموه مثلين فمتحدين في الإسم والرسم والشكل وكل حال صغير يبقى بقى كلمة صغير أنا أسميه إدغام مثلين آه صغير صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك يبقى المثلين قد يكون صغير أو كبير أو مطلق ميم ساكنة بعدها ميم متحركة ده بنسميها صغير وسميها صغير لقلة العمل فيه أنا مش هعمل ده أنت بطلاقة خالص هدخل ميم في دي الميم الأولى في الميم الثانية وتشدد هم ميم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ هُمْ مُحْسِنُونَ شوف ندخلت الميمين ونطقتهم ميمة واحدة مشددة يبقى العمل فيه سهل عشان كده تسمى صغير أو لأن الأول ساكن والثاني متحرك يبقى في كل مثلين طلاقة سكن الأول وتحرك الثاني يسمى مثلين صغير يجب بقى الإضغام أو ما يجبش ده يبقى حسب الأحوال فهنا يبقى عندي اسمه إضغام مثلين صغير وسمي صغيراً لقلة لسكون الأول نقول الأول سمي لماذا؟ وده سؤال سؤال يكتب عندك لماذا سمي إضغام مثلين صغير إضغام لأنها هدخل مين ساكنها في المتحركة ومثلين لتماثل الحرفين وصغير لسكون الأول وتحرك الثاني وسمي من أسباب تسمية صغير ولقلة العمل عند إضغامه يعني ما يحتاجش العمل لأننا يحتاج العمل إن شاء الله ربنا يكرمكم كده والإخوة اللي مدرسوش قراءات يدرس لو جات فاء متحركة وبعدها فاء مثلا متحركة مثلا ألم ترى كيف فعل ده المتمثلين الفاء والفاء متمثلين بس الاثنين ما لهم حركات يعني دي مفتوحة ودي مفتوحة هنا بقى العلماء بيسموه كبير بيسموه إيه؟ كبير يبقى المثلين إذا تحرك الحرفان بنسميها كبير السكن الأول وتحرك الثاني صغير في الكبير ده بيضغمه السوسي عن أبي عمر ومن الطيبة بيضغمه أبو عمر وبيضغمه يعقوب بـ بـ بـ بـ بشروط يعني فيقول ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفير يبقى احتاج العمل فيه كتير يحتاج أنه هو يسكن الفاء الأولى عند رمى في الفاء الثانيه انما هنا الميم جاهزه عندي ايه ساكنه فلذلك سمي ايه صغيراً. خلاص نرجع لموضوعنا ثاني ادغام والثاني ادغام بمثلها اتى والشيخ ادلك القسمه واقول لك واسمي ادغاما صغيرا ايه يا فاتا خلاص صغير ادغام مثلين صغير وادغام قلنا الكبير ده بقى في القراءات ده انا اديت لك بس مثال عشان تعرف انه زي ما الشيخ الفي صغير في كبير خلاص فسيبنا نعم وفي عندنا والله في حفص اتغمس لان كبير بس دي مرحله عاليه بقى مش عايزين ندخل يعني خليها اتفضل الحرف في امرته في, في أم. ام من خلقنا ام, أم حرفه ولو دورت يا سيدي هتلاقي حروف شاء الله يعني هم ها أهم نعم ولم الله يفتح عليك يعني كثير بقى الحروف كثيرة يعني طيب ده كان الحكم الثاني والشيخ قال لك وسمي إضغاما صغيرا ايه يا فتى طيب كنا عزين نسأل سؤال كده بالنسبة يا فتى مرحلة الفتوة دي تطلق على أني مرحلة في العمر حد يعرف نعم بعد طفول على طول فتى دي بقى. حد يجاوب بدقة صدق طيب من 10 إلى 20 المرحلة العمرية نعم يعني, آه يعني بالتقريب بقى لأن من بداية من بعد نعم من بعد التسعة إلى العشرين او من سبعة إلى أربعة عشر يعني هتبقى في الحدود دي لعنده أجابة دقيقة ومتيقن منها يقولها طيب عموما لمرحلة الفتوة وسمي إضغاما صغيرا يا فتى يعني الشيخ برضو بيزد يعني مشان قلت اسكية بقى يعني الشيخ بنحسان ضمنه بينظر إليك أن انت فقاه في أفضل درجات التياقذ والفاهم يعني وسم إضغاما صغيرا آه يا فاتح فخطبك بهذه الكلمة يعني وده من شوف المشايخ يعني كان يأخذه بيد طالب العلم بطريقة يعني طيبة وكان فيه لطف فعايزين يتعلم برضو من المتن أن احنا نعمل للطلبة بتوعنا يعني اللي عنده مثلا كتاب الأصل في الكتاب طبعا الضرب لا عايزين بقى نعلم الأولاد الشيخ بيدحك الكتاب عندكم في ضرب جابا احنا عايزين برضه ان الاولاد العنايه بالاولاد ويمكن الأخ في نور البيان يوضح الكلام ده ازاي ناخد بايد الطفل يعني في التعليم وتحبه وتحبوه في القرآن ولا كم طرد طفلا صغيرا من الكتاب والكلام ده سمعناه كثيرا الطفل يقول لك انا الشيخ كان بيعلق لي الفلك وكلام ده كنا بنسمع ادى وكنا بنضرب ف لا طبعا يعني عايزين ايه يبقى في خاصه الاولاد بره في حاجات كثيرة بتشدهم فعايزين احنا نشدهم للكتاب ونرغبهم في القرآن والثالث الإظهار في البقية انتقل شيخ إلى الحكم الثالث وإحنا جدنا أمس إلى الإضغام الصغير والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية الحكم الثالث الإظهار والإظهار من يقدر يعرفوا لنا تفضل بارك الله فيك نعم بارك الله فيك من غير غنة في الحرف المظهر أو من غير غنة كاملة بارك الله فيك يبقى الإظهار الحكم الثالث وشوف احنا خدنا كم حرف للحكمين اللي فاتوا حرفين حرف الباق وحرف المين بقية الأحرف 26 حرف اللي بقوا كلهم للإيه؟ للإظهار معك بقى أمثلة بقى جيب أمثلة فمثلا الهمزة الضمآن اه مثلا أهم اه أأنتم أشدوا أأنتم أهم اه أشدوا خلقا نعم إلى غير ذلك بقى من الأمثلة هتلاقي أمثلة الإظهار كثيرة ولكن فيما ملحوظة على أمثلة الإظهار إن الإظهار لا يتأتى في كلمة واحدة مع بعض الحروف يعني هتلاقي الإظهار كل الامثله اللي جبناها في, الـ في الـ الامثله جبناها في الاخفاء مفيش اخفاء في كلمة واحده انتبه الاخفاء يكون بان تكون الميم الساكنه في اخر الكلمه والباء في اول الكلمه الايه الثانيه نعم اه اه انما في في ممكن يكون من كلمة من كلمة كل الكلمه الميم المشدده اللي فيها دي كانت اصلا ميم ساكنه في كلمه ثم مثلا كان اصله فيه ميم ساكنه وايه في الميم الايه اللي بعدها يبقى في الادغام المتلن من كلمه ومن كلمتين وياتي في اول في, في اول أحرف في أحرف الهجاء في اول الصور زي الف لام ميم. شوف الالف لام ميم. يبقى الميم الساكنه الاولى اللي هي ميم في لام الميم السكنة الليقولها في كلمة لا في, في, في حرف لام يضغمت في الميم اللي بعدها قالي في لام ميم تاخد بالك بردو من التجديد موجودة في فواتح الصور في الأحرق خلاص عندي بقى هنا في, في الإظهار الأمثلة تأتي من كلمة ومن كلمتين قد تأتي من ايه؟ من كلمة ومن كلمتين مثل مثلا وامددناكو وأمدد أم بعدها دار ها وإذا جاءوكم مثلا لكم دينكم لكم دينكم لاحظنا أنها جاءت من كلمتين الميم بعدها دال وأمددناكم الميم بعدها دال يبقى تأتي من كلمة من في تمن أحرف الميم الساكنة مش هتاجي معهم إلا لازم من كلمتين ما جاءتش في القرآن فيهم من كلمة واحدة في حكم الإظهار خلاص طيب هقول لك حاجة مبدئية بلاش ناخد التمن حروف دول علشان انت ما يصرش عندك لبس انا اقولك ان الميم الساكنة تأتي في حكم الاخفاء تأتي من كلمتين الحكم الاول لا تأتي الى من ايه من كلمتين وفي الاضغام اللي هو اضغام المثلان الصغير تأتي من كلمة ومن كلمتين في الاضهار تأتي وردو بتأتي من كلمة ومن كلمتين بس سيبا الحروف هي ما من كلمتين في بعض الحروف في القران بس خلاص علشان انت ما يصيرش عندك يبقى الحكم هنا اظهار هظهر الميم الساكنه الاظهار معناه البيان زي ما الاخر عرف يبقى هظهر الميم ما اي غضاضه يعني في الموضوع خلاص الضم الحمد لله صراط الذين انعم عليهم ما فيش اي حاجه بظهر الميم اظهار وجه الإظهار هنا وسمي إظهار شفاوي يبقى تلاحظ في تسمية الحروف كله متعلق بالشفاة لأن الميم والباء بيخرجوا منين من الشفتين والميم لما هذيرها خرجها من الشفتين برضو يبقى سمي إظهار شفاوي يبقى عندي ثلاث أحكام إخفاء شفوي إضغام مثلين صغير والحكم الثالث إظهار شفاوي عشان تميز بقى الادغام هنا اسمه ادغام لام صغير هناك ادغام بغنه وبغير غنه واو اظهار هناك خلاص إظهار ايه شفوي هناك اظهار ايه حلقي الاخفاء تاني ادغام لام صغير خلاص مفيش ايه زيه هناك ادغام بقى ايه باختلاف والاخفاء اخفاء شفوي هناك للاخفاء حقيقي طيب. من حروف الإظهار الحروف اللي انا بظهر اذا اتت الميم عند حاجه من ال 26 حرف اللي ناومه يبقى الحكم اظهار منهم الفاء والواو منهم الايه الفاء والواو الفاء والواو دول من حروف الايه الاظهار اذا اتت ميم ساكنه بعدها فاء او بعدها واو الحكم اظهار ها لا با ولا ميم يبقى الحكم اهي اظهار يبقى اذا قاتت ميم ساكنه بعدها واو أو بعدها فاء خلاص ما هي زي من ال 26 حرف بالحكم اظهار ولكن يأتي هنا تنبيه مهم جدا حتى أفراده والشيخ بالبيت الأخير الميم متجنسة مع الواو يعني نفسه مخرج الواو فعشان متجنسة معها ممكن أنت تنطق الميم والواو حرف واحد وده بتحصل في سورة الفاتحة كثير غير المغضوب عليهم ولا الضالين شوف أنت بتقول عليهم واحدة ليقول عليه ولا ألغى الميم الأولى ده خطأ سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا خلي الإظهار أظهار قوي شوي وكذلك الفاء ودي بقى اللي بيقع فيها ناس كثير كثير بيقع فين فينه ويخفي الميم عند الفاء لأن الميم والفاء متقاربان الميم بتخرج من الشفتين والفاء من من من, من, من أطراف العليا مع الشفه السفلى ف يجي لك بقى في سوره مثلا في سورة النبأ يقول عما يتسائلون عن النبأ العظيم الذي هم مش عايز اقول غلط يقول للذي هم فيه مختلفون ويخفي بقى خفائع عنه مصبوط طبعا خطأ لا لازم يصغر الآه الذي هم فيه يحرص على الشفتين في الوقت هذا الشيخ في الآخر قال لك واحذر لدواو وفا أن تختفي لحسن تختفي عند الميم لقربها أي لقرب الفاء من مخرج الميم يبقى الهاء هنا في قربها عيدة على الآه عيدة على حرف الفاء الفاء قريبة من الميم الميم والاتحاد يقصد اتحاد الواو مع الايه الميم من مخرج واحد مخارجهم متحده للميم والواو والميم مع الفاء متقاربين لذلك الشيخ نبه قال لك احذر لدواو وفى ان تختفي الميم عندهم لقربها الضمير عيد على الايه على الفاء لقرب الفاء من مخرج الميم ولقرب الواو من مخرج الميم احذر لدواو وفى ان تختفي لقربها والاتحاد فعرفه خلاص، يبقى جماعة، الإخوة اللي بيقرأ يخلي باله، يظهر الميم عند الفاء والواو، اظهر، احنا قلنا ما فيش إخفاء اللي عند الباء، وما فيش إضغام اللي عند الميم، يبقى خلاص، كل الأحرق والإخفاء، بس الشيخ نبه على دول بالذات من مخرج لكرب الفاء من مخرج الميم، ولاتحاد الواو مع مخرج الميم، برضو بنقول مثلا في سورة قاف، العجب أن جاءهم منذر منهم فقال يقول منهم فقال مش عايز أقول خطأ, خطأ ها منذر منهم فقال الكافرون يقول منهم فقال غير المغضوب عليهم ولا ها يبقى تظهر الميم عند الحرفين ذلك بالذات احذر الشيخ قال لك احذر واحذر لدواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفه بكده يكون مبحث الميم الساكنة تم بحمد الله ويعني المطلوب بها طبعا حفظ الأبيات ونحن نخلل بالكم الامتحان في جزء عام الإخوة اللي بخلصش جزء عام حفظا عليها امتحان شافه في حفظ جزء عام والتطبيق أحكام النون الساكنة وعليها درجة خلاص؟ النهر ده بقى انت ان شاء الله من من المرة القادمة نبدأ في قراءة في, في, في التجويد العملي بعد الصلاة الزورية والأربعين القادم هيكون بقى قراءة بداية القراءة من جزء تبارك وتطبيق كل الأحكام على, على الجزء الجديد جزء تبارك الأخ اللي عايز يجي يقعد ويحفظ من قلب الحلقة ممكن احنا كنا بنصح للكل وبعد الإخوة يحفظ من قلب الحلقة وكان حافظ بس كان ينقص بعد التطبيق بدأ يطربك يا جماعة بنحرص على تجويد العملي من كل طريق سواء من الدورة أو من غيرها. نعم يا شيء. ماشي. أنا كنت أقول المرة الفاتتة أن الإخوة اللي, اللي ما لحش بعد صلاة الظهر موجود ان شاء الله النهاردة بعد العشاء الإخوة اللي عايز يطبق على أي حاجة أو بنقصه حاجات عايز يصحب جزء عامة بعد العشاء نلتقي ان شاء الله هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك.